بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم السوى على العرش وتخى الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 وعناد وذر ونخيل وذر ونخيل سن ون وبيروس وعدي قادما واحدا ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَاءَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَاءَكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَاءَكَ أُصَحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثنات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العطاب ويقول الذين كفروا لولا أنذن عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ثوال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 ولا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ التحاب الثقال ويسبح الرعج بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الظواعق فيصيب بها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 وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِظَالَةٌ وَلِلَّهِ يَسْتُدْمَنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوْعٌ وَكَرْهٌ وَظِلَالٌ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ قُلْ مَا الرَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قل أَفَتَتَّخَذْتُمْ مِن دُونِيَ آلِهَةً إِن يُرِيدَنِيَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَن يَضُرَّنِ وَإِن يُرِدْنِيَ بِخَيْرٍ فَلَن يُضِرَّنِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كخلقه فَتَشَابَهَ الخلق عَلَيْهِمْ قَالِ اللَّهُ قَالَ بُكْلِ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَعَ فَتَالَتْ عُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الْرَّاضِيَانِ وَمِنْ مَا يُقِدُونَ عَلَيْهِ بِالنَّارِ بِتِغَاءِ حِلِيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض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 هُوَ الْحِسَابُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْذِرَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وعقاموا الصلاة وعنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة, بالحسنة السيعة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها وَنَطَلَحَ مِنْ أَبَاعِ وَأَزْوَاجٍ وَذُرِّيَّةٍ فِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا فَضْلُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ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 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب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 كذلك أو سناك في أمك قد خلت من قبلها أم ولتسلوا عليهم الذي أوحينا لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه متاب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 ولا يزال الذين كفروا تطيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل, قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد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 أَقُلْ تَمُومُهُمْ أَمْ تُنَبِّعُنَّهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ دُينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ مَصْدُودٌ عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُغْنِي لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَدُّ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 والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل عليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وعليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واخت وَلَقَدْ أَوْسَنَّا هُثَنًا مِنْ قَبْرِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ خِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمَّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ عَوْنَ تَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِتَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ كل أرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معطب لحكمه وهو سريع الحساب وقد متر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس